يا اله مِنْ غيرك قلت بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا جبار الأرض بك الفرج والصبح يضيء وينبلج لو شئت إلهي ما هلج قد شاء الله قتلوا ركاعا وبكيا رجلا قد دفنوا حيا يا ربي حقدا صفوي قد جل الله يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعالق بك يا الله وأبادوا منا قالن براء أن ربي جهالة معروف حبرا وحلالة وتعال الله في الحولة فعلوا أثما وبدوهم. سبحان الله سبحان الله ونفوس ونفوس ونفوس ونفوس, ونفوس, ونفوس لم ترضى ذو الله ونفوس لم ترضى لا لو قتلوا ألاف القتلى ونداء الله بها حل ونداء الله ونفوس لم ترضى ذل لا لو قتلوا ألاف القتلى ونداء الله بها حل ونداء الله قد هبوا للنصر جموعا لندائك يا رب خضوعا إقبالا ما فيه رجوعا لك يا الله لك يا الله و الشام آيات الكشام بهضابك عز الإسلام خس الأضلال وما دام بك يا الله بك يا الله انا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله